بسم الله الحمد لله والصلاة رسول الله وعلى آله ومن وله. قال المصنف رحمه الله المسألة الثانية أن هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع في العداوة والبغضاء فإما يكون راجعا إلى أمر هو معصية غير بدعة ومثاله أن يقع بين أهل الإسلام افتراق بسبب دنياوي كما يختلف مثلا أهل قرية مع قرية أخرى بسبب تعد في مال أو دم حتى يقع بينهم حتى تقع بينهم العداوة فيصيروا حزبين أو يختلفون في تقديم وال أو غير ذلك فيتفرقون ومثل هذا محتمل وقد يشعر به من فارق الجماعة قيد شبر فميتته جاهلية هذه المسألة يمكن أن يعنون لها بعنوان أسباب الافتراء أسباب الافتراء الشاطبي رحمه الله في هذا الكتاب أراد أن يتكلم على الحديث الافتراء السابق قد سبق الكلام فيه وذكر هذا الحديث طرق كثيرة فيريد أن يبين الافتراء الذي ورد في الحديث يفترق اليهود على اثنتين وسبعين فرقة تفترق نصارى على اثنتين وسبعين فرقة تفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة قد ذكر هذا الحديث والروايات المتعلقة به في الدرس السابق في المسألة التي قبل هذه المسألة فأراد هنا أن ينصب مسألة عنوانها هل يمكن أن تضع على هذا العنوان ما هي أسباب الافتراق فأسباب الافتراق قد تكون دنيوية وقد تكون كما ذكر هو دينية والدنيوية هنا أول ما ابتدى بها فقال إما أن يكون الافتراق الذي في الأحاديث راجع إلى أمر هو معصيه بسبب اختلاف دنيوي ثم ذكر صورا من هذا قال أهل قرية يختلفون بسبب تعد في مال أو دم تقع بينهم العداوة فيصيرون حزبين هذا حزب وهذا حزب فصاروا مختلفين مفترقين أو يختلفون في تقديم وال حاكم أو غيره فيفترقوا قال الشاطبي هذا محتمل في الحديث وراد يسند هذا الاحتمال بحديث من فارق الجماعة قيد شبر فميتته جاهليه فيقصد أنهم كانوا جماعة واحدة ثم افترفوه السبب سبب دنيوي. يقول هذا من أمر الجهلي. يقول هذا من أمري الجهلي. ثم سندوا أيضا بالحديث الذي بعده إذا بويع الخليفتان فقتل الآخر منهما يعني للقضاء على هذا السبب. للقضاء على هذا السبب الذي هو الخلاف. الحديث الأول حديث صحيح ورد عن جماعة من الصحابة. الحديث الثاني أخرجه مسلم من حديث بسعيد الخدري. وفي مثل هذا جاء في الحديث إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر منهما وجاء في القرآن الكريم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخر القصة استدل بهذه الآية على أن الافتراق قد يتطور إلى الكتاب الافتراق بسبب دنيوي قد يزول سببه يصلح بينهما يعني يختلفان فلا يختتلان لكن يختلفان فيكونان حزبين فريقين بينهما مشاحنة وبغضاء ثم قد يصلح بينهما فيعودون فريقا واحد هذه صورة الصورة الثانية قد يتطور الأمر إلى القتال كما هو في الآية وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا أصلا هم طائفة واحدة ثم صاروا طائفتين أي حزبيني فاقتتلوا فأمر الله بالإصلاح بينهما فأصلحوا بينهما فإن بقت إحداهما على الأخرى فقاتل الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله هذا النوع الأول من أسباب الاختلاف أن يكون على سبب دنيوي وقد يتطور إلى القتال وهو نوع منه نوع من الأسباب من الاختلاف وقد لا يتطور وفي كل الحالتين الواجب الإصلاح بينهم وردهم إلى ما كانوا عليه. ردّهم إلى ما عليه. استدلاله بالآية له وجه، يعني يصلح من وجه لكن الآية أيضاً قد يكون الخلاف الذي بين أصحابي ديني، إما بسبب أمر هو معصية، ولا بسبب أمر اجتهادي. فيقتتلون، فيقع البغي بينهما. الآية على حال عام مما استدل به الشاطبي وتصلح دليل. على ما قصد إليه إنه نعم إقرب أركنه وإما يرجع إلى أمر هو بدعة كما افترق الخوارج من الأمة ببدعهم التي بنوا, بنوا عليها في الفرقة وكالمهدي المغربي الخارج عن الأمة نصرا للحق في زعمه فابتدع أمورا سياسية وغيرها خرج بها عن السنة كما تقدمت الإشارة إليه قبل وهذا هو الذي تشير إليه الآيات المتقدمة والأحاديث لمطابقتها لمعنى الحديث هذا المهد المغربي ذكر واشار إليه من المناسب المناسبة نشير على أن ما هو في آخر الكتاب كثير منهم قد سبق سبق من قبل قد نشير إليه بإيجاز قصة المهد المغربي هذا ذكرها صلحة 584 في أول هذا الجزء وذكر أنه أحدث أحكاما جاهلية واستحل القتل باسم الإرهاب الذي يسميه ولا تظلم سياسة، وذكر أيضا أنه اخترع شرائع كثيرة ووضع لذلك قوانين، وتسمى بالمهدي الذي بشرت به الأحاديث، قال الشاطبي فجعل القتل عقابا في ثمانية عشر سنفا. ثم ذكر بعض شأنه فالمقصود أن قروج هذا الرجل أدى إلى اختلاف بين المسلمين لكن هذا الاختراق بسبب بدعي بسبب أفكار انتحلها المهدي المغربي ثم أيضا ذكر اختلاف الخوارج فخلاف الخوارج لأهل السنة هو خلاف أيضا مبني على أمر بدعي كما سبق بيانه في الدروس السابق قال المصنف هنا وهذا هو الذي تشير إليه الآيات المتقدمة والأحاديث. من يذكر هذه الآيات والأحاديث؟ يقول وهذا أي هذا الخلاف الذي يرجع إلى أصل عقدي. يقول أشارت إليه دلت عليه الأحاديث وأشارت إليه الآيات. فما هي الآيات التي أشارت إليه وما هي الأحاديث التي دلت عليه؟ من يذكر الجواب؟ إذا ربتم من الإجازة للحج يعني سبعة الجاي إجازة ما في دراسة والمناسبة أن بعضكم قد يخرج في ناء الدرس الدرس إن شاء الله يستعنف من مشيئة الله في يوم الأحد آخر يوم الحج آخر شهر الحج أظن يوابق 26 أو 28 في مشيئة الله تعالى طيب ما نذكر الجواب؟ ما هي الآيات التي سبقت الإشارة إليها حتى نقتصر لكم تمشون إن شاء الله ساعة هناك طيب ألف الدرس هنا صحيح وإن طائفتان هذه ذكرها الشاطبي في أي شيء في الخلاف الدنيوي لكن الشاطبي يشير إلى آيات في الخلاف الذي بسبب أمر عقدي وأحاديث فضل. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أشار إليها لازم تراجعون قبل الدرس هنا ذكر قالوا لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً وذكر أيضا قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء فهذه الآيات التي تشير أن أن نوعاً من الخلاف لأن نوعا من الخلاف سببه سبب اختلاف أشبه اختلاف المشركين أشبه اختلاف المشركين اختلاف المشركين بأي سبب سبب العقائد والديانات وكذلك الاختلاف البدعي الاختلاف المذكور اللي بسبب البدع هو من جنس اختلاف المشركين أي بسبب اختلاف العقائد والأفضل ولهذا قال الشاطبي وهذا النوع من الخلاف اللي هو بسبب بدعي قال أشارت إليه الآيات المذكورة هذه ثم قال وفيه الأحاديث ما هي الأحاديث التي هي؟ فالضب حديث الاختراق والافتراق ولذلك عموم الأح الأح الآيات لا تكون من المشركين أي في أفعالهم وفي اختلافهم في ضلالاتهم في عقائدهم فالنهي عن الافتراق في هذه الأمة هو كالنهي عن الافتراق في صورة عامة في البشرية ولذلك يشبه افتراقها في أمور العقائد افتراق المشركين في الأمم الأخرى وهذا ظاهر من مجموع الحديث وأيضاً ورد النص عليه في حديث حتى لو دخلوا جحر ضب خرد في رواح حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه، وهذا واضح فيه المشاكلة المشاكلة الحديث يشير أنكم تكونون تصنعون صنيعهم أن قوماً منكم يصنعون صنيعهم حتى في لو دخلوا جفرة رضد ومن صنيعهم الاختلاف الدنيوي والاختلاف البدعي الصنفي فالآيات تشير إلى هذا أن هذا أن في هذا الاختلاف اشتباه أو تشابه مع أنواع الاختلاف الأخرى التي عند الأمم الأخرى طيب اقرأ بارك الله فيك وإما يراد المعنيان معا فأما الأول ما يراد المعنيان يعني الاختلاف الديني والاختلال دنيا. وكلها شر إلا أن الثاني أعظم كلها شر وكلها ظلم فتنة لكن الثاني أشد لماذا كان الثاني أشد مم. لأنه أولا في أمر خطيئ الدنيوي ممكن الاصطلاح فيه عن قريب يمكن وقد يتعسر لكن أشد خطرا الاختلاف على مفاهيم الدين وأحكامه شرائعه الأساسية أمور العقائد الأساسية وكليات الدين الأساسية هذا الاختلاف عليها شر وخطير وقد يجتمع المعنيان الأول والثاني الخلاف بسبب الأمور الدنيوية والخلاف بسبب الأمور الدينية اي نعم اقرأ وإما أن يراد وإما يراد المعنيان معا فأما الأول فلا أعلم قائلا به وإن كان ممكنا في نفسه إذ لم أرى أحدا خص هذه بما إذا افترقت الأمة بسبب أمر دنيوي لا بسبب بدعة وليس ثم دليل يدل على التخصيص لأن قوله عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة قيد شبر الحديث لا يدل على الحصر وكذلك إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر منهما يقول هنا لم أرى أحداً خص هذا بالافتراق يقول فلا أعلم قائلاً به وإن كان ممكن في نفسه إذ لم أرى أحداً خص هذه بما إذا افترقت الأمة بسبب أمر دنيا يعني يقول الأحاديث الواردة بالافتراق ليس بسبب أمر ديني فإنما هي بسبب أمر أمر ديني هذا واضح يعني مثلا الافتراق اللي في البشرية بسبب تعدد الآلهة عند اليهود مثلا بسبب أن قالوا عزير ابن الله عند النصارى لما قالوا الله ذال الثلاثة هذا الافتراق البشري بسبب ديني. بالنسبة للمشركين عباد الأصنام بسبب ديني تتنوع العائلة عندهم تنوعا كبيرا. يختلفون. الافتراق في داخل الأمة أيضا نشأ بسبب ديني. هؤلاء مثلا عصموا عليا وجعلوه في منزلة النبوة أو جعلوه إلها كما صنعت الشيعة. وخالفوا أهل السنة وصار الخلاف فأي شيء في أمر الدين الخوارج يكفرون بالذنب الذي هو دون الشرك الأكبر يعني جرد المعصية كالزنا والقتل ونحن بدون استحلال وأهل السنة لا يصنعون ذلك صار الخلاف بسبب دين المرجئ يقولون أن الإيمان مجرد القول وأن الأعمال ليست من عظيمة وقد يغلق بعضهم ويقول أن الشرك يكفي مجرد النطق ولا يضر من نطق بالشعديد شيئا حتى ولو أشرق وأهل السنة لا يقولون ذلك فصار الخلاف في شيء في أمر, في أمر ديني فهذا هو المقصود في الأحاديث افترقت البشرية بسبب افتراق في أمر وشاكله وشابهه اختلاف فرق داخل الأمة بسبب اختلاف في أمر ديني م. وقد اختلف العلماء في المراد بالجماعة المذكورة في الحديث حسب ما يأتي فلم يكن منهم قائل بأن الفرقة المضادة للجماعة هي فرقة المعاصي غير البدع على الخصوص لأن فرقة المعاصي ما تفرق بين الناس، المعاصي خطر وشر فتن قد تؤدي إلى انتشار البدع، سيكون الموجب للتفريق هل بدعة، وقد تؤدي المعاصي والعبث إلى الشرك، لأن المعاصي بريد الكفر، يعني الإنسان من كثرة المعاصي يترك الصلاة، ثم إذا ترك الصلاة استحتر بالدين، ثم إذا استحتر بالدين لا لم يوالي عليه ولم يعادي عليه، ثم انخلع عن شرائع الإسلام. وقد انتقل إلى أنواع من الشرك أخرى، لكن ليس بسبب المعصية الأولى، يعني ليست المعصية هي بسبب هي التي أدت إلى الافتراق، لكن أفعاله ما ترتب عليها من انحراف أدى إلى الافتراق. وقول المصنف هنا بأن الفرقة المضادة الجماعة ليست هي فرقة المعاصي غير البدع على الخصوص، نعم المعاصي وحدها هي انحراف عن بعض مسائل الدين مع الاتفاق على أسسه ومحكماته. وثوابته والاجتماع على عقيدة الإسلام ولذلك مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام رجم فيه ماعز رضي الله عنه وقطعت فيه يد المخزومية فالمعاصي ليست وحدها هي التي تجب الفرقة أن المعصي يتقع يكون رجل صاحب سنة ثم تقع من الناصر لكن العقائد والانحرافات والضلالات هي التي سبب لل للافتراق والمعصية من خطورتها قد تنقل الإنسان إلى انحرافات عقلية فتكون يكون السبب هو الانحرافات العقلية نعم وأما الثالث وهو أن يراد المعنيان وهو أن يراد المعنيان معن فذلك أيضا ممكن إذ الف إذ الفرقة المنبه عليها قد تحصل بسبب أمر دنيوي لا مدخل فيها للبدع وإنما هي معاص ومخالفات كسائر المعاصي وإلى هذا المعنى يرشد قول الطبري في تفسير الجماعة حسب ما يأتي بحول الله ويعبد هذا الخلاف على أمر دنيوي هو مشكل وخطير لكن إن ترتب عليه دماء وتعصب وفتن وضلالات كان أشد خطرا لكن قد يرجعون فيه يعني الرجوع بسبب الخلافات الدنيوية إلى الحق أسهل من الرجوع من الخلافات الدنيوية والبدع لأن ذلك أخطر وأشد، إينام وكلها سبق وما سبقها الإشارة إلى إينام، ويعبده حديث الترمذي ليأتين على أمة من يصنع ذلك فجعل الغاية في اتباع في اتباعهم ما هو معصية كما ترى. وكذلك في الحديث الآخر لتتبعن سنن من كان قبلكم إلى قوله صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب خريب لاتبعتموهم الحديث الأول حسن بشواهده كما قال المحقق هنا والذي بعده حديث صحيح لكن يظهر بأن في استبلاد المصنف فيه نظر لأن المصنف يريد يقول أن الاختلاف الدنيوي مذكور هنا يريد يستدل عليه بهذه الأحادي لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام لَتَبْعِنَّ سَنَنَ من كان قبلكم هذا يدل على أن الخلاف ديني لأن الخلاف الذي وقع في من كان قبلنا من اليهود والنصارى خلاف ديني الخلاف بين طوائفهم خلاف ثلاث ديني كما هو معلوم عند علماء المذاهب وعلماء الفرق وعلماء الطوائف. أما استدلاله بقوله حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لاتبعتموهم هذا صحيح في أمر مادي لكنه إشارة إلى أنكم تتبعونهم حتى كما تتبعونهم في الأمر الصغير تتبعونهم في الأمر الكبير هذا معنى الحديث ليس معناه أن الخلاف فيه محصور على أمك دين، لكن لو قال الشاطبي أن الحديث يشمل الأمرين هذا وارد يعني لتتبعن سننا من كان قبلكم في خلافاتهم الدينية والعقائدية فتختلفون في دينكم أو في بعض مسائل العقائد كما اختلف أولئك هذا يدل عليه الحديث ويدل أيضا على أنكم تختلفون حتى على دنياكم كما يختلف أولئك على دمياهم، حتى لو دخلوا جحر ضبنة دخلتموه يشمل الحرفات العقدية ولا الحرفات السلوكية، هذا مواقف مشاهدة، أكثر البدع اللي انت عند الغربيين تجدها عند كثير من المسلمين، ولا يمكن تنشأ عند الغربيين يوم السبت وتكون عند المسلمين يوم الأحد مع سرعة الاتصالات. في الملبس وفي الشكل وفي الطريقة وفي طريقة الغناء وفي طريقة كذا فالحديث شامل لهذا كلهم شامل لهذا كله هنا. ف... وكذلك في الحديث الآخر لتتبع لنا من كان قبلكم إلى قوله حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لاتبعتموهم فجعل الغاية ما ليس ببدعة الحديث يوحي حتى يبرك المصلحون ما لا يجب عليهم يوحي أن الانحرافات البشرية واحدة الخطورة أن يجعل المسلمون لأنفسهم خصوصية إما أنهم لا ينحرفون ولا يظلمون ولا يبغون ولا يجهلون بزعمهم أو أن الخلافات والشر والفتن والانحرافات وتبديل الشراع ما هو إلا عند أهل الكتاب كونهم يجعلون أنفسهم هذه الخصوصية هذا غلط ومخادعة. الانحرافات في الأصل واحدة عند البشر. هذا إنسان، هذا إنسان، هذا يمكن يستقيم، هذا يمكن يستقيم. الكافر يسلم، يستقيم ويحسن الإسلام، والمسلم الذي يقع في شركيات أو يقع في باقي أو في ظلم ممكن أن يسل يحسن الإسلام ويتوح. يعني يمكن هذا يصدق، وممكن هذا يصدق. الكافر كفر بسبب انحرافه وشهواته. والمسلم ينحرف أيضا بسبب رغباته وشهواته التبديل يقع عند أهل الكتابين التبديل يقع عند المسلمين أيضا عبادة القبور والقرابة تعظيم الأنبياء وعطيهم خصائص الألوهية وقع عند, وقع, عند وقع عند أهل الكتابين وقع عند المسلمين تعدد المناهج والمصادر وقع عند الكتابين وقع عند المسلمين فهذه قضية ينبغي أن تنبه إليها المصلحون وهو أن انحرفات البشرية واحدة وعلاجها واحد أهم لكي يخرج أهل الكتاب من انحرافاتهم لابد تقنعهم بوحدة المصدر والتلقي وقبول الإسلام واتباع قاتل النبي عليه الصلاة والسلام وليس الاتباع بمجرد الاسم، وإنما الاتباع على المعاني والعقائد والأحكام والتحكم الشرائع، وتوحيد مصدر التشريع الذي هو الكتاب والسلم وترك البدع والانحرافات والدخول في الإسلام الذي شرعه الله والعمل بأحكام ظاهرنا باطنة يكونوا مسلما وكذلك من انحرف عن الإسلام من أبناء المسلمين إما على مذاهب شوعية أو علمانية أو حدادية أو بالنسبة لشرك القبور أو بالنسبة للتحكم لغير الشرائع الإسلامية أو ترك الصلاة لأبد تقنعه أن يعود بالنفس الطريق وهو تعظيم الله عز وجل وتحقيق التوحيد الذي متضمن في الشهادتين والخضوع إلى الشرائع والتذلل لله والخضوع والعبادة ظاهرا وطاطما وكل واحد بحسب الحراف هذا ترك الشرائع يعود إلى الشرائع هذا يمارس نواع من الشرك يتركه ويعود إلى التوحيد هذا يرتكب يتبع مذهب مناقضة الإسلام عن هذا المذهب إلى الإسلام الحرافات البشر واحدة والعلاج واحد والعلاج واحد وهو رد الناس للاعتصام بالكتاب والسلة والاعتصام بحبل الله المتين إيماناً وقبولاً واحتكاماً وخضوعاً وانقياداً فالأحاديث تشير إلى أن انحرافات البشرية واحدة أنا أحد جملائكم يسأل الدرس الماضي بعد الدرس يقول فين التشابه بين انحراف المسلمين وانحراف في الكتابين الأحاديث تدل على التشابه ولا ما تدل افترقت اليهود على كلام افترقت النصارى وتفترق هذه الأمم الشاطبي بدأ بالاختلاف الدنيوي وقع الاختلاف الدنيوي تقع الحروب بين الكفار مع أنهم متقاربون من حيث الأصل في الدين وين اختلفوا فيه أيضا كما قال الله عز وجل إنكم لفي أمر مختلف يقفقوا عنه من أفك الكفار يختلفون ويقتتلون على الدنيا والمسلمون أيضا يقع منهم الاختلاف على بعض المسائل الدينية ويقتتلون على الدنيا هذا كثير في التاريخ وقد يتفقون على المسائل الدنيوية ويقتتلون على المسائل يتفقون على الدنيئة ويقتتلون على الدنيوية. كما حدث في الحرب المشهورة بين الأمين والمأمون وهما أبناء رجل واحد، أبناء الرشيد، أبناء هارون الرشيد. وكثير من الخلاف بين المسلمين والحروب بسبب أمور دنيوية وبعضها تكون بسبب أمور دنيوية. وهذا وقع عند المسلمين أيضاً. الحديث كله تدب على هذا والحديث الأخير حتى لو دخلوا دخلتموه يعني أنكم ستشابهون في الانحرافات والاختلاف سواء في الأمور العقدية أو في الأمور الدينية وسواء في العقدية أو العملية أو حتى في الأمور العملية المسلمين الآن فيهم من يرابي وفيهم من لا يرابي والمشركون ما كانوا يرابون ثم رابوا مثلا النصارى لم يكونوا يرابون ثم وقع انتشر فيهم الربا فانتشر الربا في المسلمين، والذي أنشأ الربا هو اليهود وما قال الله عز وجل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه فهذا أيضا في الربا في المسائل العملية الربا في المسائل العملية وفي معجم, وفي معجم البغوي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه أعاذك الله يا كعب يا كعب ابن عجرة من إمارة السفهاء. قال وما إمارة السفهاء؟ قال أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون علي الحوض ومن لم يصدقهم على كذبهم. ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وساردون علي الحوض الحديث. نعم. الحديث قال المحقق خرجه أحمد والحاكم وقال الحاكم صحيح الأسناد ووافقه الذهبي وللحديث شواهد وهذا الحديث فيه درالة. ذكره المصنف هنا لينبه على مسؤولية المسلمين على المحافظة على الدين فهذا أصل عظيم يرجع المحكمات الأساسية المحكمات الأساسية عند الفقهاء أصل عظيم وهو حفظ الدين حفظ الدين هي مسؤولية كل مسلم سواء كان حفظ الدين في نفسه أو حفظ الدين في مجتمعه فعلى كل مسلم أن يعمل ما يستطيع لحفظ الدين في نفسه وفي مجتمعه، في مجتمعه يشمل, أسرة يشمل أسرته كان له أسرة ويشمل خاصة المسلمين وعامتهم والحديث هنا في خاصة المسلمين وهو التوازن الذي أوجبته الشريعة للحفاظ على المجتمع فقال وما إمارة السفهاء هذا كعب بن عجرة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي هذا حفظ الدين فيما يتعلق بالخاصة يعني على المسلمين عامتهم أن يشاركوا مشاركة صحيحة واضحة بيّنة حفظ الدين بالنسبة للعموم المجتمع لأن الفساد على الدين قد يدخل من الأفراد والافتراق عليه في الحديث قد يحدث من العام من بعض العام وقد يحدث من بعض الخاصة فأين المسؤولية المشتركة وإن التعاون على البر والتقوى أين الأمر معروف أن يعى المنكر يظهر في هذا الحديث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شريعة محكمة في الإسلام وصفة منصفات المؤمنين ومهمته ومقصده من مقاصده حفظ المحكم الأول وهو الدين فوصاه النبي عليه الصلاة أولاً بين له قال أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي طبعا الشاطب يعلق على هذا قال وكل من لم يهتدي بهديه ولا يستن بسنتي فإما إلى بدعة أو معصية يعني بسبب معصية أو بسبب بدع وكلا الأمرين أي بسبب يؤدي إما إلى خلاف دنيوي وإما إلى خلاف ديني وكلاهما شرط على المجتمع فلا بد من التعاون في إزالة آثاره لا بد من التعاون لإزالة أي سبب يؤدي إلى الخلاف الدنيوي أو إلى الخلاف الديني ولا يكون ذلك إلا بحفظ أحكام الشريعة فهنا حذره النبي على الصراط والتحذير للأمة العوم المسلمين فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولائك ليسوا مني لأن يصبح هناك ما في تعاون على البر والتقوى صار هناك تعاون على الإثم والعدوان هذه مصيبة على المجتمع مصيبة مصيبة على العامة مصيبة على الخاصة مصيبة على الناس جميعا فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولائك ليسوا مني ولست منهم هذا تشديد في العقوبة إذا ورد في الشارع النبي صلى الله عليه منهم ليسوا مني ولست منهم هذا أمر شديد أشد من مجرد التحذير بالعذاب لأنه قد يعاقب الإنسان ولا يتبرأ منه الشارع يعاقب الإنسان ولا يتبرأ منه الشارع هذا ليدل أن هذا الفعل أشد من الكبائر الزاني يزني فتقام عليه الحدود ما جزرك تتبرأ منه والعاصي يعصي ولا جزرك تتبرأ منه يحرم عليك أن تتبرأ منه إنما تمكن فعله وأصل الحدود كفرات لأهلها لكن هنا لاحظ التشديد في العقوبة فأولئك ليسوا مني ولست منهم لأن الموافقة على مثل هذا الانحراف خطر على الجميع فمرتبته في الانحراف ومرتبته في الجرم كبيرة فشدد الشارع فيه ولا يردون علي الحوضة <تصفيق> الذين لا يردون عن النبي الحوض ما هم أهل المعاصي وإنما أهل التبديل كما ورد في حديث الحوض قال فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فيورد في الحديث الصحيح قال فيداد أناس عليهم آثر التحجير من الوضوء قال فيدادونا عن الحوض والنبي ينظر عليه الصلاة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا رب أمتي أمتي فيقول النبي فيقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك أي من التبديل والتغيير والافتراق على الدين والافتراق عن شرائعه ما تدري ما أحدث بعدك أنت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري الأصل إذا رآهم محجلين من آثار الوضوء الأصل ماذا يقول أنت أي إنسان ترى محجل من آثار الوضوء واشتقل بالأصل الأصل أنه على الأصل أن أمره إلى خير أمره صحيح لكن قد يكون معه ظاهر من هذه الظواهر المعتبرة قد يكون معه ظاهر لكن في حقيقته يقع في مخالفات شنيعة منها التبديل والتغيير والابتداع والانحراف عن الشرائع فيقول الله عز وجل إنك أي يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيؤخذ بهم إلى النار فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا يدعو عليهم لما علم أنهم بدلوا وغيروا وهذا السر في إرادة الشاطئ لهذا الحديث أن الأمر العام متعلق بانحرافات دينية سواء عقدية أو كلية لو سكت الناس عنها وتمالأوا عليها وصدقوا على ما ذكر في الحديث ومن صدقهم بكذبهم وعانم على ظلمهم فسد المجتمع وإذا فسد المجتمع بسبب التعاون على الإثم والعدوان لا شك أنه تبديل جريم منكرة عظيمة فوقع العقوبة المناسبة لهذا وهي مكونة من أمرين العقوبة هنا في الحديث البراءة فليسوا مني ولا منهم نص الله العافية لنا ورفعون المسلمين والثانية ولا يردون على الحوض فقر منهج الصحيح ما هو ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم أي قام بالواجب قام بالواجب بالأمر المعروف أنه حال منك المحافظة على الدين هو الأمر الأساس قام بالواجب فأولئك مني ولا شك أنهم من النبي على الأساس وعلى طريقته ونسى الله نجعلنا منهم وأنا منهم وسيردون علي الحب وسيردون علي الحب اقرأ برد ماي وكل من لا يهتدي بهديه ولا يستن بسنته فإما إلى بدعة أو معصية فلا اختصاص بأحدهما غير أن الأكثر في نقل أرباب الكلام وغيرهم أن الفرقة المذكورة إنما هي بسبب الابتداع في الشرع على الخصوص وعلى ذلك حمل الحديث حمل من تكلم عليه من العلماء ماذا هو الأصل؟ فرقة في الأحاديث المذكورة في حديث الافتراق سببها الافتراق عن مسائل دينية أساسية كلية ما تدخل فيها مسائل الاجتهاد السائق كما سيأتي معنا مسائل الاجتهاد السائق مثل مسائل الاختلاف في بعض مسائل الحج ما تدخل في الفرقة هذه وقد سبق الكلام بها أيضا الخلافة الدنيوية الذي يرفع ولا يؤدي إلى اختلاف ديني فهو أيضا لا يدخل في الأحاديث في المعاني العامة لذكرى الأحاديث، لكن كما تلاحظون هنا أن الخلاف إذا كان بسبب أمور دينية، تربط بالعقائد، كليات الدين، بوشوش الدين، وأثر وخاطر على المجتمع، لا شك أنه داخل في هذه الأحاديث السابقة، والافتراق عن الدين، والافتراق عن الشريعة أمر مذموم. أشد من الافتراق على الدنيا لأن الافتراق على الدنيا يمكن معالجته وخطره أيسر فإن كان شرا لكن خطره أقل لكن الخلاف على على الدين الخلاف عن شرائع الدين التفرق عن إقامة الدين لا أن هذا أمر خطير ولذلك ورد التنبيه الشاطبي رحمه الله على ذلك أين ولم يعد منها المفترقين بسبب المعاصي التي ليست ببدع وعلى ذلك يقع التفريع إن شاء الله فهذا المعاصي يقع الخلافية بين أهل السنة ومع ذلك يفترقون والخلاف الدنيا أيضا يقع ويتداركونه وحتى إذا لم يتداركوه فالأمر لا يبلغ الافتراق الذي حدث بين أهل الكتابين بين الفرق والضللات والافتراق عن الدين وأخطر شيء يؤدي إلى الافتراق هو الافتراق والاختلاف على شرائع الدين وحكماته الأساسية عقائده ثم الافتراق عن إقامتها هذا الذي يجعل الأهواء تنتشر هذا الذي يجعل الأهواء تنتشر ولا ياذب الله والمنحرافات الآن الذي يصنع في العالم من المنحرافات الفكرية والعقائدية لو ذهبت تسأل المختصين عن ذلك يمكن يملأ مكتبات متحددة أفكار ومذاهب وعقائد وأديام ونحل السبب افتراق الناس على الدين نقلهم إلى التبديل والتغيير وترك الشبائع وهذا حدث في هذه الأمة نفسها أيضا فالافتراق مع الدين هو أخطر ما نبهت عليه الأحاديث السابقة وهي في الحقيقة هي المشكلة الأساسية العظيمة التي تؤدي إلى تفكيك هذه الأمة كما هي أدت أصلا إلى تفكيك البشرية ونسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة <تصفيق> في أسئلة هنا تتعلق بكتابة الاعتصام يقول هنا أقترح أن يكون الدرس بعد العشاء إذا وافقتم عليه وأن يكون مدة الدرس ساعة واحدة وأظن الآن نحن ما حول الساعة كذا ها <تصفيق> ناسيكون إن شاء الله ساعة مشيتي ونختصر في الأسئلة بعد العشاء حتى ما نأخذ من وقت الدرس شيئا شيئاً بمشيتي. يقول ما حكم أنخصص ليلة الخميس بقيا... للقيام... للقيام بأعمال بحجة أن هذا اليوم ترفع فيه الأعمال ما هو الضابط؟ الضابط يقول الذي تعرف به بالبدعة الضابط هو أن إحداد في الدين كل أمر أعدته في الدين. ليس عندك عليه دليل من الكتاب والسنة فدعه وإذا قلت طيب المسائل الجديدة هذه ليش تهي العلماء ماذا نصنع المسائل الجديدة تلحق بسابقاتها مثلا أنواع الخمور الجديدة الآن تلحق بحكم تحريم الخمر إما لأنها خمر أو تلحق بالقياس وأي مسألة جديدة في الاقتصاد أو في غيرها تلحق بالنصوص. الأمور التعبدية الإحداث خطره أنك تأتي بأشياء تتعلق بعبادات أو ما كان في معناها وأنت لا تملك دليلا من الكتاب والسنة على ذلك تريد الضابط في هذا تنظر الدليل وتنظر فعل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه هذا المجال هذا هذا لا مجال للتزيد فيه فإذا أردنا أن نرجع للإفتراق الموجود في الأحاديث سببه أن الناس صاروا يسمعون في العبادات وفي العقائد أحكاما ويبدلونها كما يبدلون أزياءهم ويزيدون ينقصون فيها من عند أنفسهم وهذا أمر حرمه الله عز وجل فإذا جاء مثلا يوم الخميس تعرف أنت يوم الخميس ما هي الشرائع التي فيه أن يصوم يوم الخميس مثلا العبادات المفروضة كثرة التنفل والقيود الشرعية الواردة وغير ذلك من الأمور المعروفة فإياك أن تحدث فيه ما لم يكن لك فيه دليل وشرع يقول تنصحوني تنصحون من يريد أن يحفظ كتابا في القواعد الفقهية يعني فيه كتب كثيرة عليك حال لكن لو سألت بعض التخصصين في القواعد الفقهية يمكن كتاب القواعد النورانية لشيخ السلام الفيمية يفيد في هذا ثم هناك كتب متخصصة لكن إذا أردت أن تحفظ كتابا فلا بد من أن تسأل أو تتابع في ذلك شيخا حتى يدلك على التدرج المطلوب في هذه الكتب يقول هنا ذكر الشيخ السلام المتمية أن المجتهد إذا أخطأ في الأمور العقدية والعملية فإنه مغفور له هل هذا في الأمور الكلية المعروفة من الدين بالضرورة كالامور الغيبية؟ كلام شيخ سامي تيمية في الأمور الدقيقة لكن في الأمور الضرورية الواضحة البيّنة التي لا يعذر فيها العام من المسلمين فضلاً أن نعذر المجتهد في أشياء مثل ما سبق تعلق بالضروريات والأساسيات هذه يجب العلم بها والعمل بها التعاون على إقامتها بين العالمي والمتعلم والعامي فلا يعذر العامي بالجهل بها إذا كان في بلاد المسلمين ما يعذر بها ولذلك المجتهد لو أخطأ في مجال الضروريات يعني في المسائل الكلية قواعد الدينية المعروفة التي لا يعذر فيها العامي هذا لا يعذر فيها المجتهد ولا يسمى مجتهدا في هذا ولا يسمى أصلا لا يسمى مجتهدا لا يسموه مجتهد، إنه يسمونه العلماء صاحب زلة، يعني صحيح هو مجتهد وعالم في الأمور الأخرى، لكن في هذه زلة ولذلك قال قالوا ياكم وزلة العالم، فإنه يضرب بها الطبل وزلة العالم تفسد العالم تفسد العالم، ففي زلتي هذه ما يعتبر مجتهد، ما يعتبر مجتهد، مثل الأصل إن حكم القاضي هذا مثال يوضح لكم المسألة هذه لصعوبتها مثل الأصل حكم القاضي أنه ينفذ ينفذ حكم القاضي وفي الأمور التي هي اجتهات أيضا ينفذ على الصحيح وينكن ينقضه من هو أعلى منه لكن لو أن القاضي قال أنا مجتهد لكن أبقعد السارق من هنا من النصف ولا من رؤوس الأصابع ينقض حكم ولا من ينقض ينقض حكم بالإجماع وش نعتبر هذا منه هو قاضي ولا ما هو قاضي قاضي وعالم ولا ما هو عالم لكن هذه ما يمكن نقول إنه نشأت عن فكر مجتهد لا شك أنه نشأت عن حال غفلة ولذلك مثل هذه الأخطاء تصنف في الزلات والذنوب نحن صنف في الاجتهاد فمنها اللي داخلها في الأحاديث في الافتراء الأفكار الغريبة هذه ما يمكن واحد فكر تفكير صحيح ووصل إليها ما يمكن يقرر هو عالم صحيح أو قاضي أو طالب علم أو إنسان متخصص لكن في هذه زلة يتبورها زلة عظيمة زلة عظيمة ويحذرون منها يقول زلة العالم تفسد عالم فابن تينية ما يقصد هذا ما يقصد الزلة أنها مغفرة لهنا هذه من الذنوب غفرانها إلى الله عز وجل إن منها كان له حسنات أكثر من سيئاته فأمر مغفرتها إلى الله سبحانه وتعالى لكن يحذر منها حتى وإن نشأت من إنسان معروف هذا الجواب واضح كلام شيخ الإسلام أو غيره من مجتهد إذا أخطأ في الأمور الدقيقة الأمور الدقيقة عادةً هذه ما تتعلق بشؤون الناس ولا بقضايا القضايا الأساسية أمور دقيقة خاصة يقع الغلط فيها. يقول ما رأيكم في مختصر الموافقات للشيخ محمد جيزاني؟ تنصحون طالب العلم المتوسط بقراءته وكتابه مفيد مختصر ومفيد؟ لكن الطالب المتوسط لا يقرأ فيه، يقرأ في الكتب المتوسطة لأنه يعتبر من الكتب العليا. المتوسط يقرأ من المتوسط والمبتدئ يقرأ من الكتب المبتدئ. المتوسط لا يقرأ في والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين